بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعون يتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم صلاتهم ساهون الذين هم يرامون ويمنعون الماعون